لا لا لا لا لا لا مشتاقه <تصفيق> مشتاقه روحا هواي مشتاقه يا الحسره يا الحساب يموت يا انت تلگى <تصفيق> اروح انوديك وين انت صبر يا حسين اروح انوديك وين مليت من كثر الفراق مشتاق لك يا هواي من كثر النفراق مشتاق لك يا هواي صدقني مشتاق انت ذبوا كل روح لبستني رياج aik asheqti li w ana arifni minni minni tirqo al zamanni halak ya al hasan with جربت بايك مو صفنا صفنا ياك لا تدري ايش قد ضام باوني دمعك شي بساح يا المسموم ذاك الوقت فات مرسالي لك وديت ويا الحمامات مرسالي لك وديت ويا الحمامات وحتىك حتى الحمام اللي بسمي نادي في, في دوه واروح الانود الهادي علي الهجر مو زين لقد صبر يا فحسيد علي الهجر مو زين لفهم ونأتي في الصبر يا فحصي وسط الدليل وسط الدليل من الحرقة وسط الدليل وسط الدليل من الحرقة أنا انتهيت وضايك صدر من الهموم كل يوم أروض ماي بدموعك اليوم أنا انتهيت وضايك صدر من الهموم كل يوم فتك مولاي تدريني محروم وروحي خذاها الروج يم كبرك تحوم وروحي خذاها الروج يم كبرك تحوم احتي احتيها عندي ولازم احتيها نيران ndi bas intal ttafiha ndi amal tif raqa kisniin ndi fal sabriya khusin ndi amal tif raqa kisniin ndi fal sabriya khusin Bosti l'diliy Bosti l'diliy Nair harraqe Bosti l'diliy Bosti وقتك هو قلب الصبر يا فحسيه وسط الليل وسط الليل من حار قر وسط الليل يا ليل وسط الليل من حار قر بالموتظل وياك يا ضو عيوني غيرك فناختار جاي لأي خيروني غيرك فلا أختار لأي خيروني خليهم العباز يستنقدوني من هالعشق مادوس لو اثروني لو اثروني رايد رايد ابو محمد ara elga ba la tkhallini wa aliyak mashbuha alayn bit sabr ya ahsyan wa aliyak mashbuha alayn bit sabr ya ahsyan wasl dalil innar أداء المنشد محمد العامل بقالب الشاعر تحسين الخفاجي الهندسة الصوتية والتوزيع أحمد داوي تم التسجيل في ستوديو ريحانة المصطفى الإسلامي